ها من ثاني الأخوات الشقيقاء ها الأخوات ها ها ها حد ثاني بيأخذ السرسال ها حد ثاني بس تمام كده ها لا لا مش في الكتاب بس دي على طريقة الرحبية دي درسناه مع الشيخنا الشيخ صراح عبد الموجود حفظه الله دي طريقة غير طريقة الكتاب دي طريقة اللي هي, هي الأنصبة إنما إحنا مشين في الكتاب بطريقة الأشخاص اللي هي طريقة الشيخنا الشيخ وحيد حفظه الله طيب التلت ننزل التلت بياخدوا مين أحسنتم نمرة واحد الأم مين أخوات الأم الأخوة والأخوات ما ركز ما ينفعش الأخوات بس الأم حد تاني طب دوروا كده هادي بياخد الثلث غير الأم والإخها قط ما فيش طيب سيب السدس شوي عشان السدس دي فيه شوية مشاكل طب نرجع النصف من اللي بياخد النصف الاربعه ده هم هتنقلهم نا يبقى أول واحد الزوج أحسن ها البناء ايوه البنت يعني ها 3 الاخت الشقيقه 4 بنت الابن 5 الاخت لاب لا حد تاني يعني كاني دول وزودنا عليهم مين الزوج فعلا دول خمسه تمام طيب الربع الزوج الزوجه احسنتم ها مين تاني نايت ها مين ما حد طيب السمن هتقعد في الغرفه دي لوحدها ما عليهاش اي حد ما مع حد ما حد خالص طيب تعالى ليه لابو المشاكل ده بقى. مين اللي بياخد السدس ابدا من فوق كده الجدد. الاب الام. خليك معايا بس واحدة ادخل واحد. الاب مع وجود نمره نمره نمره نمره نمره نمره نمره الجد نمره نمره نمره نمره نمره نمره بنت نمره نمره نمره الاخت لأب مع مين مع الأخت الشقيقة نمرة سبعة الأخ أو الأخت لأم احنا سبنا حد يا رجالة هم سبعة ماشي ما سبناش حد من أصحاب الفروض تايفز دول اللي يجي لك بعد كده في المسألة يعرف أنه عصبة أو رحم عصبة يأخذ الباقي أو رحم مالوش معانا الا عند عدم اصحاب الفروض وعند انعدام العصبه يبقى ياخد ايه صاحب الرحم بحنا كده دول اصحاب الفروض لا يرث غيرهم بالفرض لما تيجي تقول بالفرض النصف فرضا الثلثان فرضا الثلث فرضا الربع هكذا ده فرضا ده نازل في القرآن أو في السنة طب كل ده في القرآن وما ايه في السنة الجدة لم تذكر في القرآن إنما ذكرت فين في السنة تمام وباقي امسح خلاص عشان نبدأ في درس اليوم خلاص ولا لسه مم. نمسح لسه طاب الجدع البنات البنت ماشي خلال البنت البنت عند الانفراد بتأخذ النصف والأخت الشقيقة عند الانفراد بتأخذ النصف والأخت الاب أو بنت الابن كذلك ده خلصت اللي احنا درسناه يعني بالتفصيل بس لو ديتك دي في أول يوم ما كنتش هتفهم منها حاجة صح يا شيخ أشرف؟ طيب يلا عشان نبدأ درس النهاردة اللي فوق خلاص يا رحم العصبة معانا درس النهارده اه والرحم ها نعم طيب الحجب اهم درس في الفرائض سهل انك تعرف الزوج يأخذ النصف أو يأخذ الرضا الحجم ينقسم إلى قسمين حجم بوصف وحجم بشخص تمام؟ الحجب وصف ثلاث القد والرق واختلاف الدين، وده مر معنا قبل كده في اول درس تمام يبقى اما يحجب بوصف او يحجب ايه الشخص والحجب بشخص ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان يعني إيه حجب حرمان ويعني إيه حجب نقصان حجب حرمان ممكن يبقى موجود الشخص ده وما ياخدش خالص وهم اهل العصبه وحجب النقصان اذا وجد لابد ان يأخذ وهو حجب وهم اصحاب الايه الفروع تمام حجب النقصان ثلاثه الاباء الابوان وابو الام يعني والابناء والزوجين. هم الثلاثة دول ثلاثه دول يعني نقدر نقول ستة أشخاص استحال يكون في المسألة زوج وما يرث طالما في تركه وفي زوج يبب لابد أن يرث أو زوجة أو أب أو أم أو ابن أو بنت لابد أن يأخذ لابد أن يأخذ آه ممكن الزوج ينزل من النصف للربع أو الزوجة تنزل من الربع إلى الثمو او الاب ينزل من من التركه الى السدس لكنه لابد ان يرث لابد ان يا شباب ان يرث لا يحجب بحال وده بنسميه حاجب نقصان الثاني حاجب حرمان وده بينقسم لقسمين ذكور وايه ذكور وايه يا شباب واناس هذا عايز ها, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها؟ إيه هو في الكتاب طبعا هي <تصفيق> ماشي يعني لا يحجبون او نقصان فين الحرمان اللي هو النحياد يعني ها لا يعني لو قلنا حجب حجب نقصان او لا يحجبون ماشي تمام لكن هتلاقي عندك برضو نقصان تحت مش موجوده خالص نعم ماشي فيش مشكله يا شباب خلاص طيب الذكور بقى خد معاي الجاد ابن خلي بالك ده ركز في ده بالذات ابن الاب وقاعد ترتيب وقاعد ايه الترتيب الاخ الشقيق ده واحد اثنين ثلاثة الاخ الاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لاب الاخ لام خلاص اخونا دول الذين يحجبون حجب حرمان من الرجال كم واحد 11. 11 تمام اذا وجد ابن الابن حجب من تحته يعني لو المسألة فيها كل دول اللي يرث ابن الابن والجد طب لو وجد الاخ الشقيق حجب من دونه كل واحد يوجد في المسألة يحجب ايه من دونه وجد العم الشقيق يحجب ك اللي بعد وجد ابن العم الشقيق وهكذا تمام طيب الاناث بنت الابن الجده نعم بنت الابن والأخوات الاخت الشقيقه والأخت الاب والأخت والأم ماشي دول كام دول المحجوبات من النساء ماشي يا شباب حد كده الكلام واضح بدأت محمد واللس بدأت طيب لحد كده الكلام ظاهر ولا طيب الحمد لله طيب نبدأ بقى أنا أحللكم مثال واحد وبعد كده هيبقى الحل واجب يعني ايه يعني مش اقعد احل كل واحد انت هتبقى تحل في البيت امسح السبوره ولا لسه طيب لو قلنا كل واحد اللي هو جدول الحاجب اللي هو في اخر الكتاب تمام لو قلنا هنا الجد بعد كده اب الاب الاخ الشقيق الاخ لاب اشتركوا اللي ما مش كتب بس اب الاخ الشقيق اب الاخ لاب اكتب وراي العم الشقيق العم لاب اب العم الشقيق اب العم لاب الاخ لو شو دول الرجال يا شباب طيب الجد بيحجب بكام باثنين ماشي الاب والجد الاقرب كله مع الكتاب ولا في حد معهش الكتاب معهش يعني نكمل طيب الابن الابن بيحجب باتنين الاب واب الاب الاقرب ماشي شباب الأخ الشقيق بيحجب بأربعة الأب الجد رتب كده الأب ابن الأب يعني ايه يعني اي واحد في المسألة من دول يبقى الأخ الأب الأخ الشقيق ايه بر الموضوع ابن الابن والنسل ابن الابن نعم ماشي يا شباب يبقى احنا عندنا هنا الاخ الشقيق بيحجب كم باربعه الاب والجد والابن وابن الاب طيب الاخ الاب بيحجب كم بستة الاربعه دول وبيضافي لهم اثنين مين الاخ الشقيق اللي هو قابله والاخ تخلي بالك شقيقة عصبة هي. مع الغي عصبة مع مين مع الغي وهناخد مساء ماشي انت تكتب بس الجدول وبعد كده هديك امثلة بتحجبه بتحجب الاخ لاب. مش مشينا خدنا قبل كده مع البنات لو مات وترك بنت وأخت شقيقة وأخ الأب ها مين يحل المساله دي البنت النصف رخت الشقيقة الباق والأخ الأب محجوب عصبه مع الغير هي دي تمام احنا هناخد عليها كلها امثله بس نكمل طيب الأخ ابن الأخ الشقيق بكام بسبعة الستة دول زائد مين زائد الأخ لاب يبقى تحطوا دول مع الاخ ليه طيب ابن الاخ لاب ثمانيه لا تسعة بقى وابن الاخ الشهير كم ثمانيه ليه بتزيد من الاخت لاب عصبه مع الغير السته دول ومعاهم الاخ لاب والأخت لاب عصبة مع الغي خلصنا الاخت الشقيقه في الستة الاولانيين زودنا عليهم اثنين الاخ الأخي لاب والاخت ايه طيب ابن الاخ الى بيزيد التمانية دول مع مين مع ابن الاخ الشقيق العم شقيق بكام بعشرة تمام تعالوا نكتبهم بقى كده الاب ماشي الجد الابن ابن الابن اخ شقيق اخت شقيقة عصبة مع الغيق الاخ لاب الاخت لاب عصبة مع الغيق احنا قلنا كام عشرة ابن الأخ الشقيق الأخ لا دول كام واحد اثنين، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واضح شباب يبقى الراجل ده لو حد من العشرة دول في المسألة ما ياخدش كلام واضح ولا صعب طيب احداشر دول وبيزيد معهم لإه العم الشقيق ابن العم الشقيق ب12 ل11 دول وبيزيد معهم مين العم الاب ابن العم الاب بكام نكتبوه ابن العم الاب بكام 13 نكتبوه الأب هه. الجد الإب ابن الأب. اخ شقيق اخ لاب اخت شقيقه ايوه كده خليكم صحيح اخت شقيقه عصبة مع الغير اخ لاب اخت لاب ها اخت الاب, الأب عصب نعم ها ابن اخ شقيق ابن اخ لاب عم شقيق عم لاب ابن عم شقيق دول 13 واحد الاخ لو.. الاخ بيحجب بك ب بس الاب الجد الاب ابن اب الاب الب البنت بنت الأب ده بالنسبه لجدول الحجب للرجال طيب ها. عشان ما ينفعش يخش لو دخلنا هنا لو وجد هنا ما يحجبش من دونه يعني لا يحجب الاخوه اخ الاخ الام ما يحجبش للاخ الشقيق ولا الاخ الاب ولا يحجب حد من دونه تمام احنا الحقناه بس بالعصبه لانه رجل ايه ده ابن الاخ الاب لا يحق العم الشقيق لان تقريبا ظهره لا ليه لا يجتمع معه لا هو مش اخ الاب للميت الميت ليه اخوه من ابوه ده إبنه. إبنه اه الميت الولد الميت كان ليه عمام ماشي كان ليه اخوه كان ليه اخوه اشقاء واخوه لاب حلو الكلام خليك معايا يا عم اشرف احمد مات وترك عم شقيق اسمه محمد وعم لاب اسمه ايه اخ ولا عم ابن اخ غازضك ابن اه وترك اخوه ترك عمه عم اسمه محمد وكان ليه اخ اسمه ابراهيم مات ابراهيم وسب اشرف ده مات وسب عمه محمد وسب ابن اخوه من ابوه ايه اشكال فيه <تصفيق> لا مش هو هو انت مفكر ان هو هو واحد لا ده واحد غير ده ده واحد غير ده، مش اخوات طيب، سهل دي يا شيخ أشر هنددك فيها درس خصوصي، فيش مشكله طيب، تعالوا كده ناخد واحد أو اثنين ماشي يا شباب، كتبتم اللي على الصبرة. طيب، هناخد امثله على على أول واحد والثاني والثالث طيب مم. لا يبقى انت معاك الطابع القديم وريني جلد الطابع كده اه معاك الطابع القديم اللي معاك الطابع القديم يا اخواننا لو هنا مكان الجد الابن خطا مطبعة الطابع اللي مش مكتوب عليه طبع جديد ها لكن الطابع الجديدة اتشال الاب ده كان خطا مطبعي فقط طيب لو ناخد اول واحدة مات وترك زوجه خليك معايا ركز بقى والاب وجد ها احنا قلنا الجد يحجب بمن؟ طيب الزوجه تاخد ايه؟ الربح والاب والجد اه اول واحد يحجبه مين؟ يبقى الجد ايه؟ سلم كم؟ 7 طيب مات وترك ابو ابي وابو ابو ابو ابي ام و زوج خليك معايا بقى كده الزوج يخليك في صاحب الفرد الأول كده ريح نفسه طيب الجد هنا هذا جد وهذا جد أيهما يرث فأيهما يحجب <تصفيق> أبو الأب يارس الباقي ليه لأنه أقرب من وده محجوب لان ده بينه وبين الميت كم واسطه أما هذا بينه كم واسطه يبقى ده أقرب يبقى ده ياخد الباقي المسألة من اثنين ده ياخد النصف واحد من ياخد الباقي واحد وهذا هناك محجوب كده خلص من يكون الجد ليه فاسد ليه من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون في وسط الجد يعني من يكون هناك ده اللي هناك لا تمام خلاص يبقوا الاثنين من درجة واحدة يقتسمان ما مفيش راحم حد يقال راحم دا الرحم دي هناك لسه في اخر المورس ان شاء الله زاول ارحم دي باب لوحده خلاص الشباب ناخد ابن الاب مات وترك ام وابن اب وابن ها. الام تأخذ ايه الناس اللي نايمة ورا الام تأخذ ايه السدوس وابن الابن محجوب ابن ابن ومحجوب اه ليه عشان الابن اولى منهم مساله من كم من ستة تأخذ السدوس والام الباقي ايه الابن الباقي تمام طيب مات وترك جده وابن ابن وابن ابن ابن <سؤال> ها في شئ مش ماشيخ شاطفين الجده تاخذ اليه السدوس ده اللي يأخذ الباقي ها هذا الباقي تمام <سؤال> وده ايه محجوب مسألة من كم؟ ست واحد وخمسة تمام؟ يبقى احنا عندنا الابن الابن يحجب بالابن ويحجب ايه؟ الابعد بالايه؟ بالاقل صعب كده اخونا؟ طيب ناخد واحد تالت وداخل واحد هناخدوه في الحجم ونأتوكو الباقي واجب ويتحل ويجي تمام يا شباب؟ مات وترك بنت واب واخ شقيق دايما هنحط اللي يحجب فوق المحجوب عشان تبقى ماشي بترتيب كده البنت ليه النصف ليه للانفرادها والاب في واحد قال للباقي خلي باله ركز السدس والإيه والأخ الشقيق محجوب سأل من كم ها يا راي من ست ثلاثة واحد زائد اثنين بيساوه كم ثلاثة والأخ إيه؟ محجوب طيب مات وترك زوج ماتت وتركت زوج وجد وأخ شقيق ندرس الآن على الراجح الجد والإخوة على الراجح أنه يحجب تمام؟ أما المشاركة والتقسيم وكذا دي بعدين النصف ليه؟ ما تقولش النصف وتسكت عشان تحفظ الميراث نصف لعدم وجود الفرع الوارث والجد ليه من بقول السدس ليه السدس سيبوه اه بياخذ ايه احنا قلنا السدس مع وجود الفرع الوارث الانثى بس تمام يبقى الجد الباقي والاخ الشقيق محجوب بمين بالجد مثلا من كم من اتنين واحد واحد طيب مات وترك اخ شقيق واب فيش غيرهم الاثنين ها الاخ الشقيق ياخد ايه ياخد كل والاخ والولد سلام واحد ياخد التركه فيش تقسيم هنقسم ليه اللي ساب ابوه مات وترك اخ شقيق واب ابن وبنت ها <تصفيق> تمام كده على طول لو دور على اي صاحب فاض البنت تأخذ النص وابن الابن ياخذ والأخ الشقيق من سنه من كم من اثنين واحد واحد صعب الحجم يعني تقدروا تحلوا الباقي طيب عندنا الواجب لحد رقم ايه الثلاثه دوم بس الثلاثه دول مطلوب منك كمساله كم ه ستة وثمانية كم أربعة عشر وتسعه ثلاثة وعشرين مسألة ماشي موت بقى جانكم موت آه ريبك أهم حاجة يكون معايا ال ايه دو ماشي